السؤال رقم 24 ينتقل الظوء من الأخضر إلى البرتقالي ألف أمر با أتوقف وعيد ينتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي ألف أمر با أتوقف